بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما تزيد في صلاة الحضر, الحضر ركعتان على سبيل التحكيم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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد تبين معنا من خلال السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بأن القصر حتم لازم وقول ابن عباس فردت صلاة بحقوقين ركعتين فهذا صحابي جليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى وأخشى من أن يحكي عن الله عز وجل فرضا بلا برهان. وذكرنا أن متعلقات التي تعلق بها القائلون بأن القصر رخصة وليس بعزيمة عليها عدود، ونتذرع بأن الصحابة كانوا يتمون في الأسفار، فهذا لم يكن إلا إن صلوا خلف مقيمين أو خلف متأوّلين وكان يفسحون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان القصر رخصة لا محتاج فاعله إلى أن يتأوّل. فهو ترك رخصة فحسب والواجب كما قال الشارح اعمال جميع ما ورد في الباب فكما أن الإنسان يسمى رأسا ليس برأسه فقط وإنما بجميع بدنه فإن الحكمة الفقهية لا يأخذ من نص واحد وإنما يأخذ من مجموع ما ورد في الباب ومن خلال تتبع ما ورد في الباب تبين معنا أن القصر أفضل على أقل الأقوال من الإتمام وأن المفاضلة ينبغي أن تكون بميزان الشرع وقواعده لا بعدد الركعات فلا يقال أن الأربعة أفضل من الاثنين فالإتمام أفضل فهذه مفاضلات ليست عليها نور الوحي ليس عليها نور الوحي فنور الوحي يقضي بأن القصر حكم لازم وأن النبي لم يترخوا صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه أخبروا بأنه فرض وأن الله فرض الصلاة على هذا الحال وما يتعلق به القائلون بأنه رخصة فعلى تعلقهم أجوبة سبق بيانها ولله الحمد والمنى من الأقوال التي حكاها ابن قدامة في المغمي في الجزء الثالث صفحة 122 أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتوقف عن القول هل هو رخصة أم عزيمة وكان يرى القصر ويقول إني أحب العافية في المسألة أرى القصر ودعوني من هل هو رخصة معزمة؟ افعل الرخصة، افعل القصر وحد الرخصة والعزيمة تركوها. إني أحب العافية. وروي عنه أيضا أنه كان يقول إن الإتمام في حق المسافر مكروه. فينبغي القصر وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعقول والقلوب أن تعلم أن التكاليف الشرعية خواصة وأسرار وأن مدار صراح قلب العبد عليها وإن لم تدرك ذلك العقول وإنما ينبغي أن تتسع كما اتسع عقل أبي بكر لخبر المعراج فبز الناس وسمي الصديق رضي الله تعالى عنه وضاقت عقول الوفار عن فالبركة والخير والفضل والمصطعة للعباد في المعاش والمعاد في شرع الله وفيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع قال الإنسان النووي رحمه الله قوله وقلت لعباه مابالوا عائشة يتم في السفر فقال إنها تأولت كما تأول عثمان اختلف العلماء في تأويلهما فالصحيح الذي عليه محققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحذ الجائزين وهو الإتمام وقيل لأن عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمهم وكأنهما في منازلهما وأطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول كان أولى رجالهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذا نقول بأن عائشة قصرت لأنها أم المؤمنين، فغيرها من أمهات المؤمنين أتمت. وإذا كانت عائشة أم المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبوهم قصر. وإذا كان عثمان قد ترك القصر لأنه أمير المؤمنين. فالنبي أولى وصاحباه أبو بكر وعمر أولى بترك القصر وهما أمراء المؤمنين فالقول بأن تأويل عثمان لأنه أمير المؤمنين وتأويل عائشة رضي الله عنهما لأنها أم المؤمنين تأويل مرخوب وإلا لكان لكان القصر في حق أمهات المؤمنين جميعا ممنوع وهذا بموت بموتهم بموتهم رضي الله تعالى وبقي الحكم في حق أولياء أو أمراء المؤمنين بقي قائما فكل أمير مؤمنين ينبغي أن لا يقصر هذا الكلام ليس صحيحاً فالأحكام الشرعية لا تخص الذوات إلا إن علق الشرع الحكم عليهن فلو كان أمير المؤمنين وأم المؤمنين أو أمهات المؤمنين لو كنا لو كانوا مستسنيين من هذا الحكم لاحتجنا لنص خاص. فما لم يرد النص فالنص يشمل الجميع. فإذا هذا التأويل باطل. ننظر إلى آخر. قال النووي رحمه الله وقيل لأن الرسالة أحسن. وأطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم الساقر بأزواجه وأصر إذن هذا قول ثاني أن عثمان تزوج في وقت الحج في وقت الحل تزوج تأهل تزوج فلما تزوج ترك القصر هذا في حق عثمان في حق عائشة لا يوجد شيء في هذا التأوين هذا في حق عثمان هل الرجل المتزوج المتمتع الذي يحج زوجته معه المتآهن يقصر في السفر أو في في الحج أو لا يقصر يقصر تزوج من له صلة في القصر فالتأويل بأن عثمان قد أتم لأنه قد تأهل قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حج وأزواجه معه علي جاء من اليمن وكانت فاطمة مع أبيها والتقى بها في مكة وكان علي يقصر وكانت عائشة تقصر في ميناء وإنما تأولت في سفر خاص تأولت في إصلاحها لما انتقلت من المدينة إلى الكوفة لما ذهبت للإصلاح بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإذا رثمان ما ترك القصر وهو متأهل في غير ميناء في ميناء خصر وفي خارج ميناء كما سيأتي معنا في أول الباب القادم كان يقصر وكان لا يترك القصر وعائشة كانت تقصر وكانت لا تترك القصر وهي أم المؤمنين وهذا ينفي التأويل الأول والتأويل الثاني في حق عثمان أيضا مرفوض إلا أن يقال وقد قال بهذا بعضهم إن عثمان تأهل من أهل مكة فتزوج مرأة مكية فأصبح له بيت في أهل مكة فانقطع قصره وسفره بحكم أنه مقيم أصبح مطيما وهذا الكلام أيضا عليه اعتراضات الاعتراض الأول هذا يحتاج إلى نقل والنقل غير موجود أنه تأهل في مكة الاعتراض الآخر أن أهل مكة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر فإذا التأويل بأنه تأهل تأويل أيضاً ليس بصحيح نسمع التأويل الثالث قال رحمه الله وقيل فعل ذلك من أجل الأعوام الذين حضروا معه لأن يظن يظنه أن فأصلاة أفعتان أبداً حضرًا وسطر وأطرمه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أنه الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. إذن القول الآخر أن عثمان تأول معنى تأول أنه رأى شيئا واجتهد فيه ولم يوافق عليه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التأويل عندي أقوى التأويلات المذكورات ذلك أنه ورد عنه بأسنيف صحيحة التصريح بذلك لكن هل هذا يقبل أو نرد هذا شيء آخر أما ثبت عنه ذلك فقد أخرج عبد الرزاق المصنف في الجزء الثاني صفحة 518 والتحاول في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 425 والبيهقي في الصنع الكبرى الجزء الثالث صفحة 144 من طريق عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال إن القصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام فخفت أن يستنوا جاء عوام هو طغام فخفت أن يثبتوا وأن يستمروا على طوات الركعتين وفي رواية أن أعرابا ناداه في ميناء فقال يا أمير المؤمنين ما زل ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين وهذا له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني سفحة 571 وقال ولا مانع أن يكون هذا سبب الإتمام فسبب إثمام عثمان أنه رأى أن الأعراب وأن بعضهم قد ناداه أني أصلي الصلاة ركعتين منذ عام أول منذ أن رأيتك ولذا هو كان يقصر ثم في فترة من حياته ترك القصرة وأتمه فتأول رضي الله تعالى عنه ولم يقبل الصحاب رضوان الله تعالى عليهم هذا التأول وهناك كثير من الحوادث فيها تأويل وفيها مراعاة بعض الخلق أو خوفا من مآلات بعض الأفعال وردت عن السلف وقد ترد وقد تقبل فهذا صنيع عثمان وكما سمعتم هذا ورد عنه بأسانيد بعدد الأسانين يقوي بعضها بعضا وهذا أقوى تأويل لعثمان في إتمامه وهذا أمر يرد عليه بأن الجهال موجودون وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه النساء والأعراب ومن لم يكن فقيها ولم يكن عالما وقرر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحكام فمن الناس من لم يعرف القصر ولا الجم وقد صلى خلفه صلى الله عليه وسلم قصرا وجمع والتعليم بالاقتداء والاقتداء العملي باب كبير من أبواب التعليم ومن أبواب التربية فلا ينبغي أن يترك الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن كان حتما من أجل مراعاة الناس ومن حق الناس عليه أن يعلمه فمثلاً لو أن مسافرا تقدم إماماً في رباعية فهل له أن يتم ولو كان القصر عنده سنة من أجل مراعاة الناس الجواب لا ماذا يفعل يسلم على رأس ركعتين وله أن يجهر وله أن يسر بالتسليم ثم يقول بأعلى صوته كما ثبت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فإن سلم على اليمين فمباشرة يقول هذا وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول ثبت عن عمر وغيره أنهم كانوا يقولون هذا وحتى الناس يفهمون أنهم مسافرون فما كانوا يسلمون التسليمة الأولى إلا سراء فما كان الناس يسمعون منهم إلا أتموا صلاتكم إنا قوم سفر يعني المسافر يقول السلام عليكم ورحمة الله سرا ثم المقيم المأموم يسمع الإمام وهو يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فعلى الرغم من أنه إمام وقد ثبت أن غير واحد صلى إماما وما كانوا يغفرون وما كانوا يغفرون فليس من الخطأ الشائع الذي شاع وذاع على ألسنة من لم تستسلم نفوسهم وقلوبهم وتهن بالسنة يقولون السنة فتنة وإن فعلنا سنة تكون هنا لك فتنة في الناس وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فوالله لا أعلم فتنة أكبر من فتنة من يقول إن فعل السنة فتنة فهذا القول فتنة مركبة ولا تعرف فتنة أكبر من هذه الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله فالسنة هي التي تقضيع الفتنة والذي يترك السنة هو صاحب الفتنة والذي يترك السنة سواء كانت السنة بمعنى الطريقة وسواء كانت السنة بمعنى السنة الذي يتركها ويعتقد أن البركة في سواها فإن هذا هو المسكون نسأل الله العفو والعافية نعم قال النووي رحمه الله وقيل بأن عثمان نوى إقانة لمكة بعد الحج وأقاله بأن الإقانة لمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث كان عثمان من المهاجرين والمهاجر الذي ترك مكة لله لا يعود إليها إلا لحاجة وأما في الترفف فيقيم فيها ثلاثة أيام فعثمان ما كان يريد أن ينتقل من المدينة إلى مكة نعم قال رحمه الله وقيم كان عثمان أرضاً بميناء وأبطلوه في أن لا يقضي بإثمان والإقالة إذن ليس كل من له ملك في بلد هو مقيم فيها فكم من إنسان هو يعيش الأردن وله أملاك في غير الأردن أن يكون له أرض في فلسطين مثلا لو ذهب إلى فلسطين يتم ولا يقفر يجمع ولا يجمع هل وجود الأرض دلالة على الإقامة الجواب لا لا يلزم هذا لا يلزم هذا لا من قريب ولا من بعيد وهذا التأويل أيضا مربوض أقوى التأويلات في حق إتمام عثمان الذي ذكرت ويبقى التأويل في حق عائشة رضي الله تعالى عنها فقد صح في الغيلانيات عنها أنها قصر أنها أتمت لما انتقلت من المدينة إلى الكوفة للإصلاح بين الصحابة وكانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزم الحصر بعد أن حججنا معه واشتهدت فرأت أن سفرها للإصلاح بين أصحاب يقضي على الخلاف بينهم والنبي أمرها أن تلزم الحصر فجعلت سفرها كأنه عدم لأمر النبي لها بألا تسافر وأن تلزم الحصير في البيت هذا فهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يأذن بالسفر فهي اضطرت للسفر اضطرارا فلما اضطرت إليه اضطرارا قدرت أن الرخصة في حقها بعد وفاته وفي فه وفي فقهها أن هذا عام لسائر أزواجه في فقه عائشة أن هذا عام لسائر أزواجه، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يلزم الحفر، فلما خرجت مضرة فقدرت الإضطرار وأبطلت رخص السفر في حقها، فتركت تركت في السفر. هذا أقوى تأويل لها، وأنتم ترون أن هذا التأويل لا ينفي أو لا يلزم منه. أن يكون القصر عندها سنة لا يلزم منه أن يكون القصر عندها سنة كما أن تأويل عثمان لا يلزم منه أن يكون القصر عنده سنة أيضا فما نقله التشارح رحمه الله وبيناه وفصلناه في الدرس الماضي من أن الأصحاب كانوا يغفرون لما أخذنا بالتفصيل كانوا يجمون في السفر لما أخذنا بالتفصيل تبين أنهم كانوا يتمون خلف مقيم وهذا لا يلزم منه أن القصر عندهم سنة لأن الواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم أن يتم فكل المتعلقات التي قد يستدل بها القائلون بأن القصر رخصة وليس بعزيمة عليها أجوبة ونبقى مع المنطوق الصريح الذي عبر عنه الذي عبر عنه معباس وعبرت عنه عائشة بأن الله قد فرض فنبقى على هذا الظاهر ولم نجد من ظواهر نفوث الأخرى ما يأذن لنا أن ننصرف عنه فلو جاءنا ظاهر أقوى من هذا الظاهر انصرفنا عنه والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أخشى وأتقى وأورع وأفهم عن الله منا فنحكي ما حكوه ونقول ما قالوه إن الله قد فرض الصلاة ركعتين ركعتين ولا ننتقل عن هذه اللفظة إلا بدليل صريح واضح جدا فكل القراءات التي يذكرها القائلون بأن القصر ليس بعزيمة كل القراءات عليها أجوبة هذا والله تعالى بقي أن على أن أقدم من ذكر التأويلات المذكورة عن عثمان هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المطبوع بعنوان الناسخ والمنسوخ في صفحة 24 وذكر الوجه الثالث أنه بلغه أن عربيا صلى معه ركعتين فظن أن الفريضة ركعتين فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها فبلغ ذلك عثمان فأتم الصلاة ثم قالوا أما عائشة فإنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيث ما كانت فهي مع ولدها كأنها مطيمة في أهلها وهذا الكلام الثاني ليس سديد ومردود بما ذكرناه والذي ذكرناه عنها هو تصريح بتأويلها على لسانها كما أننا رجحنا تصريح عثمان بتأويله على لسانه والله تعالى مقمل طبعا يقول الصواب الأول يعني أنه رخصة أنهم فعلوا وتركوا ليبينوا لنا أن ذلك رخصة هذا هو كلام الشارح وفيه ما ترون وفيه ما ترون مما ذكرناه في هذا الدرس السادقة نعم. قال رضي الله عنه ثم ماذا الشافعي؟ وذاك مع القصر سفر إذن لا يلزم في السفر أن يكون سفر نسك ولا أن يكون سفر جهاد ولا أن يكون سفر عبادة. في مثلا مثلاً الرحم الرحمة. علقها صاعلقة شر بكل سفر. لكن هل هذا السفر إن كان سفر معصية تعلق به الرقصة أم لا يأتينا هذا بعد قليل يقول شارح ثم مذهب وذكر جماهير الفقهاء مثل الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح هذا هو الصحيح ومن السلف قديما وعز هذا لبعض الصحابة ويأتي التفصيل أنه اشترط في السفر منهم من اشترط أن يكون في الخوف خاصة ومنهم من اشترط أن يكون في الحج والنسك خاصة ومنهم من اشترط أن يكون مع الحج أن يكون في الجهاد خاصة. الناظر في هذه الأصحاب يجد أن مذهب الجماهير سلفا وخلفاء يرون أن كل سفر مباح. تناط به الرخصة وقد قررنا ولا تنسوا ذلك أن القصر عزيمة فبما أن القصر عزيمة فيتأكد القصر بمؤكد زائد فقد ثبت أن ابن عمر خرج إلى مال يطالعه بخيبر فقصر فقد ذهب إلى خيبر ليطالع مالا له فقصر وثبت أيضا أن ابن عباس سافر إلى الطائف فقصر والطائف ليس فيها حج ولا عمره ولا نطق وثبت أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى صفين وكان بين القنطرة والجسر فقد قصر فكل هذه الأشياء هذه الأسفار لم تكن أسفار قتال بمعنى القتال بين المسلمين والكفار وكان علي يقاتل البغات المتأولين وكان سفر ابن عمر لمال الله وكان سفر ابن عباس لسفر مباح سفر انتقل من مكة إلى الطائف فقصر رضي الله تعالى عنهما فلا يلزم في السفر إلا أن يكون مباحا ولكن هل سفر المعصية يكون فيه القصر أم لا ينظر من قال إن السفر إن القصر رخصة فمنع القصر في سفر المعصية إيش سفر معصية رجل العياذ بالله خرج ليزني أو رجل خرج ليسلبه أو ليقطع الطريق أو خرج ليتاجر في حرام الذين يذهبون إلى الصين ويشترون الحرام ويأتون به الولاد المسلمين هؤلاء لا هؤلاء لا يقصرون على قول من قال إن القصر رغصة أما من قال أن القصر عزيمة يقصرون ولكنهم لا يجمعون ولا يقصرون ولا يقصرون طيب إذ لم يجد المسافر سفر حرام إن لم يجد الماء يتيمم أو لا يتيمم يتيمم أو لا يتيمم يتيمم لماذا؟ لأن التيمم عزيمة التيمم ليس برقصة التيمم ليس برقصة التيمم في حق من لم يجد الماء عزيمة فالذي يسافر سفر حرام ولم يجد الماء فالواجب عليه أن يتيمم ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يترك الصلاة لماذا؟ لأن التيمم عزيمة هذه بسألة لا خلاف فيها ولذا إن قلنا إن القصر عزيمة وهذا الذي نراه راجحا والله تعالى أعلم فالمسافر سفر حرام يفعل المفروض عليه كما أن تارك الماء كما أن عدم واجد الماء يتيمم وهو الواجب عليه وهو الواجب عليه أما الرخص فلا يعان بها صاحب المعصية أما الرخص يعني مسعى الخفين ليست عزيمة مسعى الخفين ليس عزيمة فالذي يفعل حرام الذي يسافر من أجل الحرام الخالص فهذا النوع من الناس لا تناط بسفره الرخص بخلاف العزائم والقصر عزيمة كما قلنا نعم الله لظاهر الآية، فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفر، فإذا ضربتم في الأرض آخر الآية، فليس عليكم جناح تقترون الصلاة. بظاهر الآية، فأن القصر يقول في فقط في الخوف، وهذا مروي عن عمران بن حسين. والأمر ليس كذلك كما بينا في الدرس الأول بتفصيل. نعم. قال حج أو عمرة أو غزو هذا مذهب داود الظاهر وأصحابه سوى ابن حزم ورده ابن حزم بقوة ونوقد عن إبراهيم التين وعن طاووس وروي عن عبد الله مسعود يقولون أن القصر لا يكون إلا في سفر حج أو عمرة أو غزم قال وبعضهم هذه رواية عن أحمد بها عطاء والصواب كما ذكرنا عن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس أن مطلق السفر يقصر به وتناط به الرخص وهذا مذهب السلف مذهب جماهير علماء سلفا وخلفاء والله تعالى أعلم قال رحمه الله قال الشافعي ومالك وأحمد والأسفر ولا يدوت في سفر معصية وجوزه أبو الحديثة والثوري إذن الحجة من جعل القصر مشروعا في جزء السفر ولم يخص سفر دون سفر وهذا القول هو الصحيح بناء على أن القصر عزيمة نعم قال ثم قال الشاكري ومالك أصحابهما والليث والأوزاعيه وفقهما وأصحاب الحديث وغيرهم لا يدود القصر التي نسيرت مرحلتين قاصدتين ويثمانية وأربعون ميلا ناشرية والميل ستة آلاف دراع والدراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات إذن هذا تقدير لجماهير أهد العلم بأن القصر لا يكون إلا في 48 ميلا وال48 ميل والميل 1848 متر الميل 1848 متر يعني كيلو أقل من الانتين كيلو بقليل 1848 متر بالحساب 1848 ضرب 1848 يكون الحاصل قرابة 89 كيلو وبالتحديد 88 كيلو وقرابة 7 بالعشرة من الكيلو 704 متر 88 كيلو 704 أمتار هذا المسافة التي يذكرها جماهير أهد العلم يذكرون أن, السفر أن حد السفر المعتبر الذي تناط به الرخص ليس كل سفر وإنما لا بد أن يكون سفرا طويلا مباحا والسفر الطويل قالوا حده 48 ميل وما دون ذلك فهذا ليس بسفر يعني قالوا حقرابة 89 كيلو ومنهم من ذكرها بالفراسخ منهم من قال بالأميال فخرجت معه النتيجة تسعة وثمانين كيلو تقريبا ومنهم من ذكر الفراسخ فقال ستة عشر فرسخا والفرسخ خمسة كيلو وأربعين متر وأربعين وشيء قليل وخرجت معه النتيجة واحد وثمانين كيلو ستة عشر خمسة وأربعة فاصلة قرابة الخمسة أيضاً قال النتيجة تكون قرابة الواحد وثمانين كيلو مذهل الجماهير يدور بين الواحد وثمانين كيلو والثمانة وثمانين أو تسعة وثمانين كيلو يقولون من قطع هذه المسافة في الذهاب دون الإياب يعني هذه المسافة ليست في الذهاب والإياب وإنما في الذهاب أو في الإياب لا تجمع الذهاب مع الإياب يقولون من قطع هذه المسافة فهو المسافر هذا قول نسب للجماهير. قول الإمام أبو حنيفة أكثر من هذا. نسمع القول الآخر. قال رحمه الله، وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصروا في أقل من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان رضي مسعود ما أدّقفا. إذن أبو حنيفة يقول ثلاث مراحل. المرحلتين الثمانية وأربعين. الثلاث مراحل الثمانية وأربعين زائد أربعة وعشرين. صحيح؟ يكون 72 ثلاث مراحل تساوي 72 ميل المرحلتين تساوي 48 ميل الثلاث مراحل تساوي 72 ميل 72 ميل يساوي 133 كيلومتر 72 ميل الثلاث مراحل تساوي 133 33 كيلومتر من قطعها في الزهاب دون الإيام فهذا هو المسافر عند أهل الكوفة فقهاء الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الكوفة هم الذين يسمون بأهل الرأي ولهم أدلة عجيبة على هذا الكلام فمثلا استدلوا بما أخرجه مسلم وقد سبق معنا برقم 276 في المسح من قوله صلى الله عليه وسلم جعل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليليه للمسافر ويوما وليلة للمقيم وعن ابن عمر في الصحيحين أيضا لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم فقالوا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها ولن يتصور أن المسافر يسافر أقل من ثلاثة أيام ما دام أنه ينصح ثلاثة أيام بلياليها هذه دلالات بعيدة طب جعل المقيم كم جعل المقيم في الحديث نفسه؟ يوم يوم ضح. طب الإقامة ليست لها صلة باليوم الإقامة ليست لها صلة بالتحديد بالمدة وحديث لا يحل لمرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام مع ذي محرب إلا مع ذي محرب ورد في الحديث نفسه لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وورد في الحديث نفسه لا يحل لها أن تسافر مسيرة يومين ثم هذه المسافة اليوم وأنتم حددتموها بكيلو مترات بسير من؟ بسير الفرس أو بسير الحمار أجل الله أم بسير الراجل والراجل بسير من بسير القوي بسير الرجل بسير المرأة بسير الضعيف فهذه لا تقدر هكذا المسيرة لا تقدر لا يمكن أن يقدرها مقدر فقد يقطع إنسان في ثلاثة أيام مسافة أكثر من رجل في في يوم قد يقطع رجل مسافر مسافر في يوم واحد مسافة أكثر من رجل آخر يقطعها في ثلاثة أيام فالمسافة غير منضبطة أبداً والآثار الواردة عن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم آثار فيها الطراب في التحديد وكل الذي نقل عنهم ما نقل على وجه التحديد نقل عنهم أنهم جمعوا في كذا وجاءت الأرقام متعارضة وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلق رخصة السفر والأحكام الشرعية التي تناط بالسفر وقد بعث لجميع الخلق وأن يتركها هملا ولم يحددها يقول شيخ الإسلام في المجلد الرابع والعشرين صفحة تسعة وثلاثين بعد كلام التحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مساحة الأرض وهذا أمر لا يعرفه إلا خاصة الناس ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدا وليس هو مما يقطع به والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة أصلا فكيف يقدر الشارع بأمته حدا لم يجري له ذكر في كلامه وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس فالتقدير المساحات لسنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب أما الآثار التي أشار إليها الشارح قال وقال أبو حنيفة والكفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل قال وروي عن أثمان حذيفة أما حذيفة فقد صح عنه عند عبد الرزاق المصنف برقم أربعة وعند الطحاوي في مشكل في شرح معاني الآثار بسند صحيح عن يزيد بن شريع قال استأذنت حذيفة بن اليمان بالسفر من الكوفة إلى المدائن أو من المدائن إلى الكوفة في رمضان. فقال لي آذن لك على أن لا ولا تقفر قال فقلت وأنا أكثر ذلك أن لا أقفر وأن لا وكانت المسافة بين المدائن والكوفة نيفا وستين ميلا هم قالوا كم ميل؟ 72 ولذا قالوا هذا مذهب هذيفة وثبت عند ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 446 بإصناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يغرنكم سوادكم من صلاتكم فإنما هو من كوفيكم أرض السواد هي من الكوفة وكانت المسافة بين السواد والكوفة سبعين ميلا فجعل ابن مسعود مسافة السبعين ميل لم يجعلها صفرا